119. وإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون 110. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون